بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى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 إذا شاء أن شره كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صب بنالما صبا ثم شقنا الأرض شقفا فأم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 ضاحكة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجره